Aku berlindung kepada Allah dari syaitan raja. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِنْ حبل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 لقد كنت في وفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم Maka kau lak fari ngaid, mana alil khair, muatim nuri, ala di jadilah Allah ila ala'ar, fa alqiyahu fi قال قليله ربنا ما طغيته ولكن ولكن كان في ضلال ببعيد قال لا تختصمو لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما وما انا بضلل يوم نقول لجهنم أهل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم أهل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ اللهم أجنم ياأنا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 كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام Zalik, yom al khulud, lham ma yashaun fiha, waldain, waldain وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم باطشا فنقبو في البلاد هل من محير إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو القص Terima kasih kerana